ببص على اللنسه اللي قايلك عليها اهي اللي انت يبقى اللنس دي واحد لفين دي كده كانت فوق فنزلت طب انا اشوف الايه الليدج بتاعها يبقى الليمت دهين اللي تحت فبنسميها تاننت بصوا كده هنا في البيوبل مين دي بقى ده ايه الادج والليمز طالما شفت طالما شفت الادج أول يا جماعة عشان بس حياتكم العملية أول ما تشوف الـ يبقى دي ايه؟ Top بص بقى, بقى الـ Edge كده بطس لفوق يعني كده يبقى ال فوق لو الـ Edge لتحت يبقى ال تحت اه كم بس ما كل دي ده انت ضايع مش عارف من ايه انا ورث لكل واحد فيكم ورثيته جهاز شامل الحمار ده قولك ايه حاجة الحمر ايه دي يا دخل في حمر هي يقلمت حمر ده تمردن فليكس حضرتك تمردن فليكس تمردن فليكس جهاز ده فيه ناس تجير قوي طب يعني احنا ما قبل كده ان الحدث للجليل ده والإحساس اللي بيها الكاترة أسود؟ يا هناك إيه جنوب الأحمر بعد كل ده؟ صلحتنا فيه الأولى لك إيه جنوب الأحمر ده؟ إيه <ترجمة> <تصفيق> <ziehen> <تصفيق> <تأكس llevar> <تصفيق> <تصفيق> طيب أنا صعبات أقول لك يعني إيه المسلس ولا إتجابه والله لو مش عايز تعرفه على الفوض حد يا مش عايز ممكن بقى من ممكن ممكن توصل الجهاز اللي زيت مين شوف الـ vitreus طلع قدام في الanterior chamber يبقى ليه اخر نقطه ممكن بالـ vitreus inside في طلع من دول وطلع بس طبعا مش كله المفروض سهلة في كومبليكيشن سهله في مين كل شوية في الايري. الايري. انت بقى الـ يطلع منها ايه؟ بروتين اللي نزلت متلخلقه دي يا جماعه عمكم ان هي بتتحرك كده طول تيجي مين تقفل عليها اليوبس تقفل عليها تيجي الايكواس يعدي من هنا يعدي ده بدون ما السوائل الايكواس يتحول مش يتحول مش يتحول يشرب العين يدي ممكن يحصل الجلوكوما سببها بيوبلر بلوك يحصل بيوبلر بلوك جلوكوما نتيجه الجلوكوما ونتيجه الايرايس اتوقع ان اللنس المتلخلقه دي تفضل كليب ما قلنا الائرايتس بيعملوا ايه؟ كثر ممكن يحصل ايناس كثر اكتش تاميك كمبريكيت اسكثر بوطوا بقى المفاجر ممكن بقى ومن يحصل ايه بقى؟ بتاع لو تفتو ادمن ايه؟ هتكمل وهتو <تصفيق> <تصفيق> تاني ان اللينس هتخبط في الايريس تعمل ايرايس خلاص الايرايس بتعمل جلوكوما الايرايس بتعمل كتا ازاي الايرايس بتعمل جلوكوما مليون ميكانيزم ميكانيز واحد ان البلاود فيزز اوف ذا ايريس هتدايليت يطلع من الناس بروتين البروتين ده ايه تيجي فين البروتين دي تقفلها في الانز خلاص وقلنا قبل كده ان الايرايس بتدور اللينس تعمل ايه الايرايس كتا صح واللنسه كلها ممكن تقع بقى يصل ايه تحصل ايه لما اللنسه كلها تقع بتسلك ايه طيب ممكن اللنسه دي يا جماعه وهي تتحرك تيجي هنا اهو تعمل بيوجيلاري بلوك جلوكوم العلاج بقى مهم قوي فيه عمليات فيديو كده بتترجع لها طبعا يا جماعة العيان ده اللي انت عامله في الايريس فتعمل ايريس ان جلوكوما يبقى مهم تقول ان العيان ده ياخد ميديكال سريت من الايه لعين دهول اللمس بتاعته متاخلات مهم قوي ياخد ميديكال treatment للجرخول طبعا المهم الميديكال تريد بنت ايه قوي المهم السيرج انا معت ايه بقلك لو اللمس دي متاخلاتك لخلاقة بسيطة مش عاملة complication there is no complication there is no diplopia ايه الحال؟ يعني بصوا كده لمس تقريبا تقريبا تنجاها ماختبش حاجة بني يعني شوية لخلاقة بسيطات قوي ايه بقلك نعمل ايه؟ ولا حاجة خلاص؟ يبقى داون زيب... لو... لو كومبليكيشن ونو ديبلوبيا فقط هنلبس العين نضارة وخلص نضارة خلنى صلاحي العصر هو عصر ايه و ايه عصر الميروبيا حصل شوية قاسي ما دلت تبقى ندين ونضارة تخايا قلو افضل دي بقى مثل اخلاقها جامد وعملت خطبط مين في العايف عمل اي رايف نسواجه لقونة وعملها لي ديبلوبيا لا يازم نشل دي اللينت لا يازم نعمل لها لينس اكتراك أول سؤال فيش هذه الليلة طب تشيلها إكترا؟ مفهولة إكترا بتعمل إيه؟ تفتح كيس تخش تفتح مين؟ الأنثير الكابسول وتنظف اللي جوه قاين تزرع جوه إيه؟ قاعدة تفتح تعمل كلام ده هنا لأ ليه؟ هتخش كده؟ تيجي تفتح الكابسول تقل إلي انتت إيه؟ الحركة على ما هضوها منك مش هتقدر تفتح الأنثير الكابسول وتخش تنظف مش هنينفع الكلام ده. لكن نشيها كلها بقى نشيها اللي انتو كلها بالكبسول كلها على بعضها بنتميها ايه اكترا ايه سوري بنتميها انترا كابسولار كاتراكت اكتراكت نشيها كلها هقولوكم ازاي دلوقتي ولكن بعد ما نشيلها العيان اطبح بدون بدون عدد الرئاسيكت يلا قولوا انا عوضب ايه او بيه او بيه دلاشر كونتك بلين اه يقولي له في حاجة حديثة الراكب ايه بعد كده هوضح الامر السؤال بقى دلوقتي ازاي حضرتك قدرت تنجح انك تشيل هذه العدسه زي ما شيلها الطريقه القديمه طبعا ما لما انا دايما بحب أشيل طريقة انترا من هنا كده مع بوستيك قبل الكبسوله دي وايه وشدها واطلعها طبعا الطريقه دي مش تنفع هنا لان دي, الوقت دي اللي موجود عليها من ممكن لو انا مسكها كده ومشتتها وهي في ده يا جماعة على بيتها مزح لا ممكن وأنا شيء مسكها كذا ايه إيه من البيت حاجة صعبة جيت ولو صعبت سريعة دي مصيبة لأ لين ذكرت لي اللي بيعملوا عمليات في اللي مزحنا ما بيعرفوش يعملوا عمليات ورا يشيلوا في البيت رأسك اللي في تاعنا تابع تاعنا السؤال الشبكي ما منك الأهل هيك ما ليش في واحد صاحبي ما تخرب بعد هنأجمت ومشي بتاعجوه كويس؟ هجيب واحد معليش هجيب أصدق اذن كده هجيب واحد صاحب يشيلها معاك طبعا فدي حياتي هلأ؟ فأنت بتشيلها كده؟ ولا لعبسه في إيه لأشيها لأ. مش هينفع الطريقة دي طب بعد دي مش هي طريقة أخرى بقى لو عينت صغير في السن يعني <تصفيق> الوصف طريقي ممكن أعمل دي بصوا كده بعد الليمبا ب 3 وتجيب اله عباره عن خرامة كده بجهاز شفط ما بتكتومي ماشي الاله ده هيك اساسا ما بتكتوم ماشي اپره خله من هنا كده بعد الليمبا ب 3 مللي اهي كويس حتى انا دخلت فيها بعد الليمبا ب 3 اسمها منطقه البارز بلانا هنشفط الليمب نشفط ميني؟ إيه ده؟ الألس تعرف تشفط البيت رفماشي لأن اسمها بتريكتوم ماشي فحرى تشفط اللينس؟ أه، لأن ده طفل اللينس بتاعته زي إيه؟ زي البيت صغط بطر عايز أقول لك إيه؟ إن لو اللينس دي هارد علي كان نوت ريموف باي. بتريكتوم ماشي إبقى لو اللينس، لو العين صغير هنستخدم بتريكتوم ماشي نشيط الانتيرور بطر وزا بي صح الكلام؟ ونجين اللين شايلان اللينز اللي فيتركتو ب machines اسمه لينثيكتومي. يبقى لو ده صغير هنخش هنخش هنخش ال name ده أشفت أشفت من ده نفس الكلام ده, ده لو دي ماذا يا جماعة، الهزة ما يشفتش لنس ايه؟ طبعا طبعا ايه الحالة، ما تفش بقى من قدام، معانا قاله معلقة كده ما تشفون، وراف اللي هنا كده بمعلاقة دي تحت اللنس كده كويس، وما تبقى تبقى تبقى تبقى وإيه؟ وشايلها، إنها طريقة اللي تتكوموا بيك طبعاً لديوكي لأن انا شايلة من ايه؟ من تحت دوع مني، انا شايلها منها كده وصلها بيه انا حاميها تحت خلاص، تبقى دان دي طريقه التكول فاكرين جهاز التبريد جهاز اللي عامل شبه الاسطوانه كده اسطوانه البوتاجاز وفينا ليكويدايت CO2 في خرطوم من الخرطوم فيه بروف اهو مدخل البروف من هنا ورا مشغل جهاز التبريد بيطلع هنا ايه ثلج بص التاج ده يعمل ايه يلزق البروف في الايه ثلج يلزق مين في مين يلزق البروف العقد شد بقى تشال معاك اميني؟ انا هخش بالجهاز قلمت العدس ايه مثل عسر؟ شاركة ليابني البروب شاركة للشتون يروح فالله هنا تلج التلك يعمل ايه؟ يلمس البروب في العدس اشيه بقى يبقى انا شلسها بالتبريد تبريد اثناء كريو اكتراكشن يبقى العدس دي اشيلها ازاي جميعا؟ هنا ازاي؟ بمعلقة بمعلقة خش بالمعلقه تحتها وشيلها سجوبين طيب شدتها بيت التبريد. تسميه يا سكوبينج يا كرايوستا بعد ما شلنا العدسه يا ريت بقى تخش من هنا في العلب بتاعتك تشوف الايه زيت يا ريت تكمل جميلك وتعتس انتيبيوتريك ميليه بعد ما بنشيل العدسه يا جماعه مين بينتظر الفرصة ويطلع لقدام زيت بسيط اه لازم بعد ما نشيل العدسه نشيل الانشيرو بارت اوف ذا نشيله بقى طيب ده, ده مين بالفتريك اللي ماشي يبقى نعمل انتسيرو بيت في حاجه حديثه بقى لانه يمكن ان يكون ممكن ممكن يا يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن كده من هنا ان تحت ممكن ان يكون ممكن ان يكون مادة ان يكون ممكن ان يكون ممكن بتشيل يكون ممكن ان يكون حد ما كمان ممكن يعني يكون ممكن ان يكون مادة اسمها بي اف سي ثير فلورو كاربون او يبقى هنحقن تحت اللبس بير فلورو كاربون او وبعدين بنجيب قاعده جديده جدا قاعده احنا قلنا في ستركس مش قادر يشفط العدسه دي النهارده في قاعده تكسر وتثبت تكسر العدسه النهارده بايه تثبتها اسمها ايه بقى اسمها رجماتو طب ليه يا جماعه عشان استخدم الفراغ ما من ورا بي اف بير في لورو كاربون اويل لو انا كسر بس كده ومفيش حاجة من تحت <تصفيق> ايه هطلع. يبقى ايه الحاجه الحديثة احقن وراها سبورتنج بي اف ورا بير في اسمها خلاص طب تشيل BFC، وتشيل كمان ANTBATOF دا ايه؟ ANTBATOF دا بيت 3، ماشي حاجة تطبع لإيه؟ لو دا، يبقى الحاجة الحديثة، هنستخدم BFC زي اتفراج ماتوك في حاجة أحدث من كل ده بس ما تنفعشي غير لو اللي انت متلح أي كلام يعني بصوا، حرام عليك بشيل عدسة و هي متلح لك حاجة بسيطة يعني في كل الطرق اللي زادت، انا عملت ايه في العدسة؟ شدتها، بتاعنا نراجع، لو تفل، هنشيلها ازاي أخش من هنا، واصفت العدسة، واصفت اللي ايه؟ الفتر، اثناء يدي بارس بلاقة الانسيكتومية الهزي وكتريكتومية لو واحد كبير مش عطر أشيل العكسر بنفس الجهاز أشيلها بالسكوب، سكوب. أشيلها بالتبريد، كريوكستراجها أسندها من وراء وكسرها والفوت أسندها من وراء بالايه؟ بالبيب، بالزي، اسمه ايه الجهاز اللي بيكسر وبينفوت فراجباتهم كله بشيل اللي ايه؟ العدس، ما ينطعش نحافظ عليها يمفع. في حاجة جديدة بلستوضع حاجة اسمها كبسولر تنشن رين بغض. باجي من هنا اروح داخل فتح ايه وبعدين اجيب اه لا او اه عدد كده سريبة كده, كده, كده. اعملها زي بلاس في كده, أعمل كده مش كويس. اعملها كده او الظلط هوريالك دلوقتي مش فيديو كويس الساعة دي كده تبط تسيبها كده ايه تتفرق اعملني اعملها كده تبط تسيبها كده ايه تتفرغ ارفع المرطقه الكلام هنا كده اهي اهي معايا ايه معايا اسيبها جوه تتفرغ جوه ندخلها جوه تيجي تتفرغ جوه لما البتاعه دهي اللي اسمها تنا... الكبسوله تنشن, تنشن دي بتاعتي بتعمل تنشن في الكبسوله مرة ثانيه خلاص كبسوله تنشن دي لما ندخلها جوه وهي تتفرغ جوه يحصل ايه العدسه ترجع تاني يعني بص لو السبوره دي بقت ديناميك اهي كده يعني السبوره بقت ايه خلاص ممكن اجي تحت الصبوره اجيب حته حديد عامله كده اهو ده انت الارض ماشي احطها كده اقسم ادخلها حته الحديده ايه بثنيه وهلو لو خدت هنا ودان قدامك في الارض روح على الايه في الصبوره هي نفس الفكره هوريكم فيديو حالي بيبدا مقطوعه بس الحديده اللي الحديده الجديده إذا الزتسه تزق اللنسه في ايه في المكان الجديد خلاص هفرجك عليها فيديو حاله بثواني نكملها لك كده اللنسه ايه اتعلق مين اللي دي مين اللي جوه كده اللنسه اتعلق بالحمد لله ممكن انظف اللي جوه بقى بالديكو واحط عدسه طبخ اللي جوه كابسل ارتنسى الان ونعمل فيك نصب على الكابسل ارتنسى وحط عبسة جديد اولي Ah oui. Je pas suis un Je لماذا لا يمكنك ان تكون دي ان تكون لديك ان تكون لديك دي تكون لديك ان الحرف لديك ان تكون لديك ان دي لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون مش الدكتور تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك معيش دكتور لا بيحل النوعات ده هو بي يا دكتور عشان يفتح للعين دكتور دكتور طبعا احسن ازاي طيب تعالى دكتور الاول انا احمد طب بيخش دلوقتي هو بيخش الاي تي يعني كورديا فين في الاي تي في احياء المواد على وجود الاي تي كل ما احنا شغالين احنا المواد البيزك وقلها في بس يلا دلوقتي في الانتين هيعمل حاجه اسمها كامس دوريكس بيفتح دايره في الكبسوله يا ريت الناس تبقى شايفاها وهي بتعمل في الانجيو الكبسوله اه اه والله رينت ده اللي بيفتحها قدامكم دي انجيو كبسوله زانيتا عمال يفتح فيها ويعمل كده دوريه فاريكس ايه فازنج اللي البسكوبي او عايز بس اقعب هنا واقول لكم واحدة عملا هدولي ورقة موريكو ريكس تعمل ازاي؟ هدولي ورقة ورقة بس لا اكترا كسر نعمل ما بنعملش بس كده كده على الان كابتول يعني ده يعني كدا فتح كده فتح كده فتح كده فتح كده فتح كده ويوصلهم ببعض كده مش هلشاركت جور وكاتركت دلوقتي الدكتور بيعمل ايه بيعملش فتحة مش شرط بيعمل فتحة مدورة كتركت جوه كده ازاي بقى بيعملها يجي على الكبسولة ويروح عامل هفشة كده اي حاجة يكون عنده فلامه بحيث دي يمتد بالفلامه اللي اتكونت دي ويلف دي هيلف دي كده كده كده كده تعيبة حرفانة جامدة قوي لف كده كده كده كده لحد ما ايه شوف دي اقرب ما يجيلي موجود لحد ما تلم تكمل كده والله الرباعي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تانية تانية ليه؟ <تصفيق> يا جماعة ليه دي؟ نحسن من دي ما حسنا من دي مدورة و دي مش عشرة بالشكل يعني أكيد في فرق دي يا جماعة الدكتور مهما أوه وبيخش و بيخش يعني تبسوك يتعلن عليه مهما البيت مهما سنجان كل ما يشد كده عليها ما تتقضع يعني لو حاجة مدورة كده و انت تشد عليها كده و ما لكن دي لو سد كده ممكن تإيه؟ ترق <تصفيق> فتح مني. رفت بص نقطوها عكده وقت. تفتح كده. بنا عليها برضه. يعني الصرية القديمة دي مع المنزل. الصرية الجديدة ده, ده هي اللي من لفي اسمها ايه؟ بقى لا اهم الاول او. بصوا ده في كل تقريبا بيلبس فيه ده بقى يعني بيعمل ايه ده الكبسول اللي بتشال لي بيعمل هو دلوقتي لمايكر بيفتح الكبسوله بتاعها مدور خلاص الكبسوله اتفتحت من اللي بترجع دي بص كده هيا حين ايه شايفين اللوب اللي طلع ده؟ دي التمشن رينج بحطاتي حتي الكبسلو شايفين شايفين؟ دي التمشن رينج ايه اللي انا وديوك نتخلش تفرد تتحق انا ايه لا ما هاشي قولي هي فينها هيا ده داخل اقدمك من الاول اهين اهين اهين مصطرة يا شباب اهو هيك صح دي جاز تشنج رينج دي يا جماعة اللين دي مسخلقه كابسول تشنج رينج دي مش أي واحد عملية لما يكون مش شايف ان كل طبعا في الرينج دخلت الرينج دخل لا هيشيل بقى بالفيكو ويحط عدد هيشيل اللينت مطر بقى اللي بقى بالفيكو ويحط عدد ده جازل فيكو يا جماعة هيشيل بقى اللينت مطر بالفيكو ده جازل فيكو يظهر بصوا كده في اي بي او بيحط رجع حتى ما يشيل بينفكه ما يطوحش فهمتني دي عمليه الفيكو الشهيره جدا بقت اشهر بقت مشهوره دلوقتي قوي العمليه الفيكو ده بيشخص العدس يلف العدس عشان تطلع بسهوله العدسه بيلفها اللي بتلف جوه دي العدس، اهي هتيجي معايا شايفينه شايفينها الشخه كلها الحمد لله ما وقعتش لانه مركب ايه؟ تنشن رينج شغال شفتو... شفتو... شفتو... حتى حت جايب الاوردر الحمد لله هيكمل شفتو بقى دي, دي اللي باقي بقى شو... شويه يعني شويه شوية شاشه اللي بيشفطهم دي, لا. دي روشيط لنت لنت روشيط لنت مين <تصفيق> <تصفيق> باينه ادج بين دايريكت هنا اهو الادج اوف دايريكت او حرف الريكس يا جماعه كل العمليه على فكره الدوريه دي كل هو داخل وطالع بقى تتماسك كده وترد ثاني تفتح كده وترد ثاني هيفتح فتحه عشان يدخل منها العدسه الكتيره لا ده دي عايزه بالراحه بقى. بصوا بقى هيدخل حاجة اسمها فوندبل بصوا مهم قوي دي في عدسات دلوقتي عدسات فوندل عدسات دي ده بين اثنين كده ندخلها تتفرج جو ليه الفكره عشان ما افتحش كبيرة عشان مش هفتح لهاش فتحه كبيره على اساس ما في انبول اي او ان بنحقنها بحاجه شبه, شبه الحقنه اسمها انجيكتور بصوا كده اهي بصوا اهي اهي ركز معايا اهي دي العدسه دي شايفين بتدخل لجوه بيحصل ايه جوه سبحان الله سبحان الله, الله. الله. الله. لكن ده هيدخلها جوه كبسور. شايفين ما تتفرق؟ فهد الجوة هاي مع أنها كانت مكالكة عمل أولا يا عم. عم لا. يا عملا الله دي عملية فيكو يا عم ماها عادية خطوة هي زيادة دي عملية عملية والمرة خطوة زيادة ليه دي عملية فيكم بس دي هعينك اتفضل فيهو الفتحة اللي هو بيخش منها دي تبقى صغيرة لدرجة فتحة اللي هو بيحص حدفها دي تبقى صغيرة لدرجة ان هم يخصها جردة واحدة سيكونوا شاكين اهو وتعطي دكترة بيخش بردة فيهو سيقولك عملتها عملية من ماء البضاء بدون بردة يعني لو خاتي هكو جردة واحدة تضحيكت اللي هو دخل منها يخيطها بردة واحدة وتعطي ما بمتخيطش <تصفيق> لأن الفتحه دي تبقى صغيره جدا خلاص بيكمل فرش في الزاي يوم يعني لينز بس ولكن المره دي اللينز اوبستي بعد ايه يا جماعه بقى بعد البروبلم اي لينز اوبستي ده ما كده فولو روما تروماتيكات بص يا في البروبلم يقول لك العيان جاله كاتراكت ان اور مفيش غيره الكاتراكت اللي ساعات او بسرعه جدا مفيش غير الايه التروماتيكات يبقى التروماتيك كاتراكت هو الكاتراكت الوحيد اللي بيجي يا بعد ساعتين ثلاثه لقيت الدنيا والكتره في الوحيد اللي بيحصل بسرعه جدا اللي بيحصل ان اعص عايز ناخد بالانواع التي تؤدي الى كتره زي ما احنا متعودين اي تروما عندي بيرفوريتنغ تروما وعندي بلاند تروما بيرفوريتنغ يعني ايه يعني فيه قص دخل في عين العين. دبوس دخل في عين عيان دي اسمها ايه بيرفوريتنغ تروما يعني انك على على يقطع الانتر بس كمان انت بقى؟ لو الدبوت او المرص دخل وقطع الانتيرو كابسول وقت هيحصل ايه؟ قوللك السهل يا رسل على حسب القطع بتاع الكابسول لو قطع جنانتو شايفين كده شمول غير لو قطع شايفين القطع تعمل ازاي؟ لا نوع الكاثراكت هنا غير هيبقى نوع الكاثراكت هنا تلي ايه اللي يحصل؟ الايك بس من هنا يشتغل على البروتين دو افزالين ويحاولها الى بولي بطايت تكمل الكاثراكت بها الشكل يتكون بيبقى شكله يبقى شكله لو الكبسول ربشر كان small rupture هامل ايه؟ small rupture هامل Localized Opacity طب لو الكابسول مقطوعة كلها كده ايه كميات يتكون ايه بس مش بقى يتكون خلاص. يبقى هنشوف القطع اللي في لو القطع اللي في الكابسول, في الكابسول حتة يتكون لو القطع اللي في الكبسول حجمها كبيرة يتكون توتال الكتلة. ومش موضوع على كده بس. بطلع فيروتين يا جماعة في اللينف كلها أول ما قلنا ان الكبسول مفتوحة. كويس. غير موضوع الكتلة تبتدي الجروتين اللي هنا تطلع البر. تيجي على مين؟ على الاي. تعمل الاي اي. تيجي على الانج. تعمل ايه؟ ستجاه. تامل؟ قلوا يعني مش موضوع توتال الكتلة بس. ده كمان هيحصل في اللينينغ أو في اللينف مطر اللي موجودة هنا. أنتم ذا أنتيبر تشامبز. اللينس ماتر اللي ما ابنا وا 구� bağ انا وصوله تس my anterior على تعمل آيرايتس هتيجي على أنجل يبقى كمان هنلاقي and a Ayr جلوكوما مش مهمدا قوة سي البلانت B 1991 تعال ايه بقى؟ في العين وا إيه الميكانتس فاور كويس هايجيله كاتراكس اسمه كونكشن كونكشن كاتراكس عندين جديد اجزاء ثلاث نوعات اول حاجة اول حاجة ايه الميكانيزمة ثلاث ترومة شاعمل ايه؟ هتقالكو سؤال لو واحد قاعد بص على هذي العين وش كابسول تتقطع بسهولة السك انتيرو كابسول ولا سن بصير كابسول الترومة تؤثر اكثر على بصير كابسول خلاص؟ يبقى الميكانيز الترومة انا بكتر شنو لكم بكتر واحد خد بكتر طيب ايه اللي هيحصل؟ هيحصل رفر في البصيله الكبسول. هذا الرفر يسمح بدخول مين؟ نفس الكلام بقى يسمح بدخول مين؟ الايكواس يشتغل جوه هنا ويعمل لي ايه؟ ويعمل لي كثره. يبقى خدنا الميكانيزم. السلومه عملت رفر في البصيله الكبسول وهذه الرفر سمحت بدخول الايكواس إنتو دالز ولو الايكواس دخل لللينس هيتكون كثره. واضح من الرسمة ان الكثره كانتير الكورتيكال ولا بستر الكورتيكال؟ جو كورتيكال يبقى اصابت هو Posterior Cortical Catric سؤال كل ما الكاترك يكون Posterior كل ما يعمل ايه في الفيزن, كل ما يعمل Market Affectional Invasion طيب يبقى خدنا الميكانيزم of the وخدنا Sight of the Shape of the بقول لك الكاترك ده هو Posterior Cortical يعني مكانه وورا ولكن لما ما حالك شيء اللي انت عليها ده الكاترك هذا اللي هو ده ليه؟ star shape decatabrax أو rose shape decatabrax ليه؟ سؤال لما انتخلص بسرومة سنوضع الحيثة اللي تفتح أسهل الحتة اللي هي على anterior surface of the lens beast. على posterior surface of the lens star shape يعني لديكي للسرومة أول حيثة هتفتح شايف حصل مين اللي تفتح دلوقتي؟ مين اللي بدأ يفتح؟ <ambiente> <سؤال> خلاص يبقى بيحصل يا جماعة ديسربشن او اوبنينج اوف ذا لينث عشان كده الكاترك اول ما يبتدي يبقى شكل يمين بالظبط يبقى شكل السوتشر خلاص يبقى الكاترك بتاعنا شكله روزيت شيب دي كاترك ليه يقولك لك اصل ده الاركتيكتشر اوف ذا سوتشر اصل ده شكل السوتشر انا متوقع الالكتروما يا جماعه صحيح هتفتح الكبسول ايوه بس اول حته بتفتح هو مكان مين هو مكان مين قبل الالكتروما السوتشر مقبول بعد الترما شايف ايه اللي حصل؟ كلشرز ايه؟ اتفتحت هيبتدي مين يخش من هذا المكان بقى يا جماعه زي ما انتوا عارفين الايه؟ الايكوال يطلع الكاتراكت شكله عامل كده اقول لك على حاجه كلمه واحده بس الكاتراكت شكله ستار او روزيت ده شكل مين؟ الصوت كده اسمه. خلاص ماشي يا جماعه للاسف يا جماعه في كاتراكت تاني كان بيديني نفس الشكل كان بيديني ستار شيب برضه كاتراكت عشان كده وراح جاي لك في العياده اهو ايه ده يا ابني انت عندك ايه صارفت بكاترا أنا دلوقتي إيه؟ عندي احتمالين احتمال يبقى عندك كومبلكيتد كاترا الاحتمال يبقى روماتيك خبرت في عينيك يقولك لك لا هو بيكذب وبالي يقول لك لا طب عندك سكر أو ضغط أو ديدان او اتعرض للراديشن طب جالك بوست بارتا نيمور وشات ارجوك عارفين الكلام ده كنا الحته اللي فاتت على الاتش كومبلكيت طب ده مش كومبلكيت انا عندك بيصعب كويس ازاي احلم ان هو ايه مثلاً هو يتعطط لما الممرضه وضربته بتاع حاجه محرجه فهو بيتصارع عايزين نقفشه ايه المودياجنوستيك سايد ان ده روماتيك حاجة حاجه اسمها فورته لما شفتها اقفش العيان بقى ايه ده بص يا جماعة. احنا كلنا عارفين ان ده الايريس كده الباك اوف ذا الباك اوف ذا ايريس فيه ممكن تلاقي ده ده دي كده اللينس ودي البيوبل ممكن هتيجي تستروح تروح البيوبل عامله طبع على الايه على اللينس خلاص <تصفيق> بصوا طلع هنا كده وهنا كده طبع طبعا هنا مش باينه دائريه بصوا يا جماعة العيان اهو ادي الايز وادي البيوبل هذه البيوبل خبطت في اللي وراها في مين في اللينس عارفه العيان ده لما اجي اوسع البيوبل كده اهو اوسع البيوبل كده اهو البيوبل اللي هلا إنه هو على اللينس دوريه لونها ايه؟ لونها بيجمنتي. لكن الدوريه لهي؟ اسمها فورس رينج. ما هي الفورس رينج؟ هي طبعة مين على مين؟ مين اللي طبع على مين؟ البيوبيل طبعت على؟ رينج؟ عن براون رينج. هي الامبريشن of the بيوبيلary border تتوقع البوتا سرينج دي حجم مين بالضبط؟ حجم البيوبل بالضبط؟ إذا انا هنا أشوفها، لازم أعمل إيه في البيوبل دي؟ يبقى دي البوتا سرينج سين سين أون لبريل اتفرج عليها حالة نوعها، بصوا وين الكاترك ده، سارشير دي كاتراك باين النجمة هوا باين، سارشير دي كاتراك نوعين إنه دي اين هي هي هي هي هي هي هي هي اللي هي هي هي بقى، هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي أول ما هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي يبقى هي هي يبقى ايه ضيجنوستك ساين في الدروماتيك كاترك وجود البوزة سرينج البوزة دي فيقى موجودة مع حاجة تانية ليسا اخذ ناير مصموك يتقال بسؤال ده غيل يتقاوك اللي بتحالي الشاطر البوزة سرينج دي فيقى موجودة مع عين تانية في عيانين يا جماعة انا اخذهم إن شاء الله تقصة جاية او اللي بعدها تتلاقي <تصفيق> العيرس لازق كده هك في اللين. عارفين لما العيرس يزلق في ايه حاجة بالترمية ايه تتسمى ثاينيك ايه رايكوا ثاينيك أنت دي انتير ولا بوطيلوز اللي عايز لازق ورا وتسمى ايه الثير مين اللي لازق بالضمه البيوبل خلاص الشكل كده دي بنسميها رينج ثاينيك هذه رينج ده في القط في الحياه ايه ده ولا البيوبل البيوبل البيوبل ده ما الشوسيه كده anyway. يحصل ايه تفاينيك يعني? تتقطع تبصي الايريس يرجع في مكانه كده والايريس يرجع في مكانه كده ويبقى لك حتة بني هنا وحتة بني هنا شو باهمين يا جماعة؟ تبقى الايه؟ تبقى البوتر رج يعني الايريس ده طب لو انا وسعته هيتوسع بالعافية ووزعه الايريس وزعه وبقى مكانه هنا ايه؟ حتة اللي كان لازق فيها تفهميني؟ اسمها برضو البوتر رينج يبقى اصبحت رينج ممكن اشوفها بعد بروكن نكتب كده بعد بروكن رينج ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان على ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن البيوبل تكون ممكن ان على ممكن ان تكون ممكن اهو تكون ممكن ان تكون ممكن بقيت انا هنا دوريه بيجميلتك رو على الليل اسمها ايه الدولية دي؟ شو هنفوتنا سريني ده انديكيت ان العين تخبط فعلي هذا المنظر ممكن الاقيه مع مرة تاني اسمه بروكن رينج صينيكي في ناس العين بتاعهم بيبقى لذئة هنا جديد البيوبين بيبقى لذئة في الليل اسمها رينج صينيكي العين ده لما البيوبين تلتع مديه ديو عطت الكوكية بقيت الشنز كده والشنز كده يجب لك حبه بيجمنت هنا وحته بيجمنت ثاني بيبقى يبقى موجودة مع مرضين في المنهج ايه هما مع تروما مع الايه مع البروكن رينج بس الرينج دي كده انا صدرتها عملت لها ايه روتين مفتوحة تعرف تقولي يلا قول لي بقى كابسول مفتوحة مين يطلع اللينت بروتين تروح على مين على الآيرت تعمل جلوكوم وتيجي نهو على الأنجل تقفلها تعمل جلوكوم يبقى كومبليكيشن عيريدوس هيكريت تعمل جلوكوم ده الروتين في كل اللينت أول ما قولها في الكابسول مفتوحة قول لي آيرت تعمل إيه عند جلوكوم خلاص طب إيه لعيات بقى بتاع التروماتي الكاثراكس أول حاجة يا معا الكاثراكس ذات نفسه ومش يعني الكاثرس كعلاج سهل قوي يعني كده كده هنعمل عملية ونشيه الكاثر المشكلة لازكروت توروما عاملة هنا نزيف فيتراس هامورش المشكلة لازكروت توروما عاملة هنا امتصاره في الشبكية يبقى مهم ناوصيب الموضوع كده الكاثرس في حاجة كده كده هنعالجه روح اعمل لي سونار على العين ألترا ساوند. أشاعة تليفزيونية عشان اشوف عندك فيتراس هامورش ولا لا او ريتراس هامورش ولا لا يبقى اهم من علاج الكاثركت اشوف الاضر manifestation of thruva ممكن التروفة تكون عاملة كاثركت معاها بترس هيموريج معاها ريتنا الديبتاتشمينت كده علاج البيترس هيموريج وعلاج الريتنا الديبتاتشمينت اهم ماشي يا يبقى اول العلاج. نعمل في العلاج عامل العين ايه صنوة واحد في لازم ده واحد في لازم تعمل صنوة ماشي؟ ورا يبقى اول نورة في العلاج هبصمن على العين. راعي عين, عين خابس. موضوعش موضوع كتر. إحنا مالي معايا مشاكل اخرى يبقى لازم اعمل أشعة اللي طب زيني. تبغى تعمليها عملية دكتور؟ لا هدينه الاول Medical Treatment. إحنا تبعنا طعمت كبسول مفتوحة. هيحصل هنا إيه؟ Iris. ويحصل هنا ايه؟ Glaucoma. الكلام ده لازم يخف قبل العملية. يبقى هندينه Medical Treatment of Irises and Medical Treatment of Glaucoma. اللي هما إيه بقى؟ طبعاً كلكم عارفينهم. Cereals <تصفيق> ده للiris. واتروبين ده برضو علاج الايرايس وعلاج الجلوكوما يا جماعه فاكر ديامكس ديامكس ده بيشتغل ايه انتي جلوكوما حبوب كده بناخدها انتي جلوكوما نقلل ضغط العين المهم على ما نتكلم بالتفصيل طبعا هناخد علاج الجلوكوما بالتفصيل ان شاء الله على ما نقولها يا جماعه مش هعالج الكثره هعالج مين الاول هرتبها للجلوكوما يعني هديله ميديكال تريتمنت طب امتى هنعمل سيرجيكال تريتمنت امتى يا هنعمل جراحه ونشيل المية البيضاء اللي نتجت من الحسه اللي نتجت من التروب امتى يا دكتور هقول لما العين تبقى كويسه يعني لما مين يروح مين يخف <تصفيق> ضايع <رأيت> ومين كمان والجلوكوما <تصفيق> <تصفيق> لما الايريس <رأيت> تغت <تصفيق> تقول جلوكوما هبقى اعمل لك كاتراكت اكستراكشن هنعمل انهي عملية يا دكتور هنشيل الليز انهي عملية على حسب سن العيان حسب بقى لما العيان يبقى سن صغير الكاتراكت يبقى ايه صغ ور لما العيان يبقى سنه كبير الكاتراكت يبقى يبقى امر علاج السوفت كاترك كاز ايه بالظبط طبعا في سن صغيره زي كونجيت علاج الهارد كاترك طبعا العين في سن كبير زي سينايت فينا عمليتين وفينا عمليتين نشرحهم تاني فدينا العمليتين بتوع الكونجيت كاترك عملياتها الريجيشن اسبيريشن وعمليه اسمها لينتيكر العمليتين بتوع السينايت كاترك عملنا امتر اكشن ده بتاعت الانستراكشن وعمليه ثانيه اسمها اكسترا كابشر بتاعت الانستراكشن شو اول حاجه شرحتهم على وهم يبقى الموضوع لوحده عشان الحصه الجايه بالتفصيل اكتر يعني عيني كل عمليه نشرحها بالتفصيل الحصه الجايه الحصه الجايه عمليات خلاص ماشي يا جماعة هسالكم سؤال بقى هنعمل العمليه امتى يا دكتور بتاعت السروما دي وين ذ اي بيكوم كويس لما العين تهدى بعد الحد خلاص لو انت سنك صغير هعملك زي كونجنت لو انت عينك كبير هاعمل لك نفس عمليات الايه الساينت خدنا عمليات الكونسينتر وخدنا عمليات الساين الحمد لله العيانتين ده له الايه العدسه اوركبناله عدسه جديده وبقى زي الفل كده خف للاسف برده لا هقول له احنا خلاص عالجنا العين دي كويس المشكلة دلوقتي في العين الثانيه ليه بص ده العين الثانيه ما حدش خوطها وما تصلا حدش كلمها لا هقول له لا لازم تيجي لي كل 3 شهور او كل ست شهور اعمل لك فولو اب لهذه العين للآن العين جرداء العين التي لم تتخبط المخاطيتش طب ليه؟ لأن في أي وقت يا جماعة إيش اللي عندي مش وإيش اللي عندي كان فيها الحساس ممكن العين دايت التهيج لتميي التهاب العين التعاطفي لتميي سيمباسيتك صلماي العين بتخبط بس الثانية زعلنا عشانها لتميي إيه التهاب العين التعاطفي سيمباسيك أفضل ماك إيش بقال؟ مش دي اللي تروماتك أيوة. دي اللي كانت تهيب ايو، لها بصة كده موضوع كبير، هنأبره المهم يا جبا، العيان ده لازم أعمل له أعمله regular follow up للعين الـ un-injured تخايف من ايه؟ يحصل فيه ايه؟ التهاب العين التعاطف بنسميه specific or self-might بيجيه اللي اتخبطت طب ازاي جيها بتتأثر؟ لو صحت لها دلوقتي لأنه ده موضوع ماشي؟ مش راح أبعنيه اي سؤال في التوماتيك كده؟ ماشي يا جماعة؟ طوماتي كاتركن <ترجم> لنفسه ما يتزاد نفسه ما زي اي عملية هنعمل المشكله اللي هيكون معانا بيترا تامورج او ايه ده خليك فاكر شالز قرينا عند بتاعك انت لو دكتور حتى بتكون مش تعرفه اول ما يجي لك بتروما فعني نعمل ايه في دي ده اللي من ده انت من الدرس ده نعمله سونار على بني كده يبقى انت دكتور زي الفل ماشي ناخد موضوع ثاني اسمها نين في كل اللي فاتت ينفع يجي ولو يونيلاترال كتراكس ده مشكل. أنا أفضل للكاترا في مش موضوع فلوس مش عشان اعمل عملية الاثنين لا دايما علاج البلاترال كتر بيبقى اسهل تعال نشوف أنا انا سؤال في كل الأنواع اللي انت تعرفها ينفع يبقى يونيلاترال الكتروماتيك كترا ينفع يبقى يونيلاترال طبعا الكومبلكيتد كترا ينفع يبقى يوني بس على شرط يبقى ذا لوكال لو بايلاتر يبقى كومبلكيتات كاثرك عشان يبقى يونيلاترال لازم ساب يبقى لكالس دي طب الكونجية هكذا هيقولنا بايلاتر أيوا بس الكون بايلاتر لكن ساعات نقدر يجي ييجي ايه يونيلاتر نحطه برضه ريرلي هيكلمة ريرلي كونجيتة الممكن يبقى يونيلاتر طب الصناي لا يا دبت 100% من حالات الصناي البيلاتر ازاي حدثون هلنا طبعا عن يونيلاترال لانا معا الصناي الكاترك دايما نيجي الكاترك هنا. اكتر من هنا هو بايلاترال بس ايه ايزيمتريك كأنه ديلاكروس خلاص دايما دي يا جماعة 1 اي بروسيدز ذا اذر فاكرين قلنا دا دايما الكاتاراكت في عين اكتر من عين ده برده بنعتبره ايه يونيدل ايه مشكله بقى اليونيلاترال شفت انا احنا قلنا بيجي بايلاترال صح بس دايما الماء بيجي في العين دي الاول بعد سنة بعد اتنين تيجي في العين دي فانت لما تيجي تقص العين بعد سنتين تلاقي الكاتاراكت كده ماتيور وزينا لسه ايه؟ لسه بادئ هرام؟ which eye is more as عن التانية؟ دي فاحنا بنعتبر الكاترة اللي بيجي في عين اكتر من عين هو بايلاتر الهو بس بنعتبره ايه؟ يوني لاتر ليه؟ لانه اسميثريتر او اقولها لك في طريقة تانية لانه وان عايز بروتيبز ازا ان في عين قبل ايه؟ قبل ايه؟ ايه المشكلة بها في يوني لاتر الكاترة؟ المشكلة اللي بيجي نعنيه هنشوف ي أدعيان أهو العين دي سليم اللينس زي الفلين اللينس دي فيها ايه؟ كترة مثلا ما ترى فين عالصبورة دي حالة يوني لاتر الكترة بنشيل كترة بس يا جبعة انا بنشيل العدسة دي العين دي اصبحت بدون عدسة بنسميها ايه؟ العين اللي من غير عدسة بنسميها ايه؟ الفكية. بنسميها آفكيا آ يعني نو وفيكوس يعني لين آفكيا اسمين نو لين؟ مشكلة اليوني لاترال كاترت ان لما بعلمه بيعمل حاجه اسمها يوني لاترال يوني لاترال ايه؟ افيكيا <تصفيق> لما انا عالجته اصبحت عين من غير عدسة واصبحت عين بعدسه هذه الافكيا لازم اعوضها شلت شلت عدسة قوتها مثلا 15 ديورت لازم تعوض العين تحط مكانها ايه بقى عندي طرق كتير احسن حاجة احطي هنا ايه؟ حاجة أحسن ايه؟ جونتك ديش في حاجة احسن واحسن أحطوله هنا. <تصفيق> خلاص يبقى عشان اعاهد الاذاكيا قدامي جلاصز قدامي كونزاكتلينس قدامي اي او اي في اليوني لاترال كيسز ايه هتستخدم الجلاصز اليوني لاترال كان نطبي كوريكتل باي جلاصز ليه بقى؟ انا هحط ايه نقداره طبع العام اتاني هحط ايه؟ هحط ايزاج فاضي مش كده؟ لما يجي على قدامه إيه اللي يحصل؟ تلاقي الصورة هنا هتعدي إيزاز المقدارة تلاقي الصورة نورمال سايز الصورة عادي خلص نورمال سايز لكن العدس هنا ايه؟ بتكفى للشخص 33% تلاقي الصورة هنا ايه؟ مكبرة ايه رأيكم؟ فعندي written an image كبير و written صغير المخ يعرف يجمحه؟ لا يبتل المخ ما يعرفش يجمحه ما يبتل عين يشوف ايه بقى؟ يشوف diplopia يا طرح اختلاف احجام الريتن الامج ده الريتن الامج, الامج الصغير له اسم؟ ايوه له اسم اسمه ان ايزو كونيا كونيا يعني ريتن الامج وان ايزو يعني الريتن الامج ان يعني هي ان ايزو يعني مش قد بعدي بقى ما هي الانايزوكونيا كونيا different in size DIFFERENCE IN THE FILE OF THE RECOMALE اتقالكم <تصفيق> سؤال الانايزو كونيا بتعملي بقى لما, لما يكون صورة كبيرة صورة تغيرة الانايزو كونيا بتعملي ايه DIBLOB انا نفسي حط حاجة هنا بتكبره لما بتكبرش ببتكبرش. ما بتكبرش عندك الكونتك 3 تكبرها 8% لك احسن حاجة مين الاي هو اللي تكبرها بالZERO في 2% فقط يبقى الخلاصة في اليوني UNILATERAL CASES PLEASE NOT TO USE مين GLASSES تستخدم مين براحتك كنت في استخدم مين براحتك اي خلاص عارف لو الحاله باي لاترال كنت عملت ايه كذايت لطيف حط هنا بلاتس ع... وهنا جلاسز اه لصيقه هنا مكبرة وهنا برضو مكبرة نو بروبلم طال الاثنين يتكبروا نو بروبلم خلاص ماشي يا جماعة؟ يبقى في اليونيلاتيرال افاكيا مش هنعالجها بايه بجلاسز هنعالجها بكونتاكت لينس ماشي هنعالجها باي او ال ماشي خلاص او في حاجه حديثه يا جماعه العيان ده ممكن نعمله هنا عمليات ليزر زي اللي انتو عارفينه عمليه الليزر عمليات الليزر ممكن تقوي العين خلاص يا جماعة؟ يبقى عندي حلول كتيره غير النظارة ايه هم مرحبتمين عمدوك فسائب؟ حلول غير النظارة عندك contact laser عندك IOL عندك العمليات اللي بالليزر العمليات اللي باللايزر دي اسمك عندنا اسم كبير لعمليات الليزر اسمها refractive surgery يعني تصحيح النظر الجراحية خلاص؟ اعمل عمليه الليفي كمان عملت الليفي دي, اللي دي هشرحها بالتفصيل بقى ان شاء الله في الترم التاني خلاص اي حاجة ما عدا ايه وخلاص اي حاجة ما عدا ايه ما عدا الكلاس ماشي اي سؤال في اليونيت ده ترانزيتس طب موضوع جديد بقى اسمه الاثر يبقى انا بصح انا جبت لكم سيرت الموضوع بعد كده كل شويه اقول له كل شويه اقول له اكثر كثره اكثر كثره ايه الفرق ما بين اكثر كثره وكلمه كثره عندنا كلمة اسمها كثره وعندنا كلمة تانية اسمها اكثر كثره ايه الفرق بصوا الاثنين لنت بس يعني العين ده هو. أنا ده ببص ورا البيوب بتاعته ورا البيوب تلاقيه كثف ده اسمه كثف بصوا كده العيان الثاني ده اللي عنده ورا وراء البيوبل برضو رأي هنا ايه؟ كترك بس ده بنسميه أفضر كترك ليه؟ اللي اتنين لنس وبس اللي اتنين ريترو بيوبلاري وبس اللي اتنين فيه وبس ورا البيوبل الفرق ايه واضح من الراس مجيزة؟ الفرق ايه لأن الكبسول إيه؟ انتك طب وهنا في الأفضر الكبسول الكابسول إيه؟ إيه أوبن. يبقى بالنسبة للسؤال بين كلمة كاترك و كلمة أسر كاترك، الاثنين لينسو بس ولكن في الكاترك الكبسول is intact وفي الأسر كاترك الكبسول is open. هتقرأ سؤال ايه اللي ممكن يفتح الكبسول وبالتالي يعمل أسر كاترك؟ ممكن انا اللي فتحت الكبسول أسماء عمليات هي خفرين العملية اللي العنقار عنده كاترك في كده. رح ترى داخل الأدوات بتاعتي من هنا فتحت الأنتور كبسول وعصر نظف. النظف أسمعي دي إكسترا. كابسولار كاتراكت اكستراكشن ممكن الدكتور يخش يفتح الكبسول اهو يخش ينضف هنا ويسيب شويه شويه دول اسمهم ايه افتر كاتراكت عايز اقول لك ان الافتر كاتراكت ممكن ييجي بعد العمليه اللي اسمها اكسترا كابسولار كاتراكت اكستراكشن طب ايه اللي ممكن يفتح الكبسول تاني لسه قال دلوقتي تروم التروم من سبب الافتر كاتراكت يكون اكسترا كابسولار كاتراكت اكستراكشن او تروم الاثنين بيحصل في حاجه واحده الاثنين بيعمل ايه في الكبسول يفتحوا الكبسول. هنسألك سؤال بقى مما يتكون الأثر كترك. عناش بالأثر كترك مكوناته إيه؟ كورنيا ولا كترك أذننا. أوان كترك عن إيه زي جزء من إيه؟ من أنجيل كبسول. وقول بصير يبقى الأثر كترك بيتكون من من الأنجيل كبسول. عندك أول ذبصير كبسول. نوترة مين اللي فضل ده؟ بعد ريمينانت انا فاهمها ريمينانت من الليمفما يبقى رقم 2 بقايا من الليمفما انا معرفش انضفها يبقى الاكثر كثرة لحد دلوقتي بيتكون من كبسول وبيتكون من ريمينانت اوف ليمفما برضه ده دكتور مش شاطر هو داخل يعمل عليها بتاع وفتح فاتح هنا ودخل يعمل عليها هنا يروح داخل بيفك من هو داخل بالاي بتدي البلاكسيتس اوف ذا ايرس دايليت يطلع منها اكسوديت الاكسوديت ده ممكن ينزل هنا كده اهو بيتجمع يبقى ممكن يلاقي في الأفتر كاترك في ايه بردو ممكن يلاقيش واليد اكسو طب لو دكتور حنلوف ايه اكتر هو دفل مش هيحك في العيرس هيروح عمل ترومة للعيرس لا بص لها القيص صلع ايه بص لها القيص دم الدم ينزل الجمع هنا ها يبقى ممكن الأفتر كاترك أقل معاه اكسو ديت أو هلاقي معاه هامورش اسألكم سؤال ال اكسو ديت ولا هامورش من جايين منين بالقاعد اردتنش كده طيب. نرجع مع بعض الأفضل كتر تبي كوم من هيك برضه من أنتيوكبسول وكل البصيل كبسول إللي توده ريمينت أوبلينس ما إللي دي؟ إكسودي إللي أزرع ده هامورش طيب فاكرين لما نصنع اللينس قلنا إن إيزيريا اسمه إيه ها طب كبسولة إيزيريا هذا موجود هو بس طب كبسولة إيزيريا للك ساعات من الترومة أو من العملية عنا السابيا ترومة يعملية تعتمد من التروما أو من العملية هذا الإبتيليا يبتدي يبرو شايفين بدأ ينزل ويرطي منه <تصفيق> بدأ يغطي البوسيو كابسول تبرتو ممكن يكون جزء من الأثر كتلة يعني في جزء من من الأثر كتلة بيكون من البرو لفراتيد ساب كابسولر إبتيليا ساب كابسولر وبدأ يغطي البوسيو كابسول الكلام ده نظري خلاص الكلام ده كليتي كل الأثر كتلة اه انا بقول لك اصلا كذا في كذا وفي كذا وفي كذا طب كلينيكي بياخد كم شكل بقى ثلاثه تعال ناخد اول شكل ساعات الدكتور يبقى شاطر قوي يا جماعه هنجيب الدكتور شاطر هيعمل ايه لو الدكتور شاطر فتوقعه هيسيب بقايا من اللي انت مضطر لا طبعا مفيش بقايا من اللي انت مضطر هتلاقي هنا هيمورج أو ايكتوبيت لا لأنه مش هيل في الايه اللاير مين الدكتور قصد عنه ما بيقدرش يمنعه البرولفريسي بتفكبسل إبسيليا من ده مش في ادينة خلاص؟ غض عني ممكن علي الإبسيليا من هنا دهو بدأ يبرولفريسي دهو زي ما انتوا شايفين وبدأ يغطي إيه؟ إبسيول كبسول وممكن يبطى عليه كالسام دي بوزيشون ويجي نوك شوية كالسام دي بوزيشون يتكون عباسي يفقاني كبسول بسيول كبسول اسمها بي تي او بي تي او صار بسيول كبسول اوبيتسكين او لونه اسم ثاني سن اكتر كثره هذا الكثره في القدام واضح ان المسن ولا فكر سن اهو يبقى لو الدكتور شاطر هيعمل ايه الدكتور غصب عنه هيحط شوية شويه بروليفيشال تكسيا مباشر البروليفريتد ابيثيما هي على قسطره الكبسوله لاق عليه جالسا ديبوزيشن يتكون من لونه ابيض الميمبرين ده لونه اسم مين الميمبرين اللي لونه ابيض ده بروتين يلا السن بي تي هو يعني اسيدو الكبسول اوبيتسكين او اسمه سن أثر كسر. ألا انا <تصفيق> طيب، لو الدكتور بقى مش شاطر شويه يعني أقل شوية الشطارة الشطاره هيعمل ايه انت الدكتور بقى خايبان شويه الدكتور خايبان شويه يا جماعه دايما يجي ينظف الحته دي ما يعرفش الحته دي ما اعرفش ما هي الحته دي مزنوقه في الانكي قام دايما يسيبني ريمينانت هنا وريمينانت ثاني الدكتور مش شاطر وبعدين ايه اللي يحصل بالجرافت تبص لا الانكي والكبسوله دي, دي ايه تنزل والانكي والكبسوله دي تنزل تنزل كده تلزى ايه؟ تلزى كده تلزى ايه؟ ميت اتحبس جوه ها؟ القبس الريمنانت افلينت في مطر اتحبس الجوه ده منظر في تكتك في المنظر ده من قدامك بقى عاملت زي هاي يا معنى لو, لو بصيت عليه انا من قدام هلاقي ايه؟ هلاقيه دايه القرض؟ هتجد على العيان هتروح مؤسس على البيوبل اتقل البيوبل ويتم توقف هتلاقوا بس عاملت بداية بك اسمها ايه الدايرة دي؟ اسمها السومارينج رينج سومارينج سوما اسم العامل ورينج يعني دايرة يلا تعال راجع مع بعض السومارينج رينج مما تتكون السومارينج رينج, رينج. أذهيجاً ما بين ايه وما بين ايه وفي ايه في النفس أذهيجاً ما بين الانتير كبسول والبصير كبسول with the remnants of lens mother in between يبطيه تكون حلقة لونها ابيض اسمها سومارينج رينج تفرج عليها شان تلبسها افت معك ايه خطوة؟ عادة سومارينجرينج قديجة ما بين الأمتير والبصور كبسول في بقايا من اللينث مطر اند بي نعم مش كاملة من هنا مش بالمسترة لا مش تبقى يعني ايه؟ كاملة. مش مش كده كمان؟ يبقى شكل كمان ايه الشكل الثالث خد بقى العيان اللي جاي ده هيحصل له ايه قال الدكتور يبقى تاخر ينظم ومين الغرض العام اللي يحصل له اللي الابطيه يا حد يقولي لو جينا شوية كالسيوم بقينا اسمنا ايه لو جينا شوية كالسيوم بقينا زي الاولاني اسمه بي تي او بجدوا كبسوله بس ريفريشن كبس ساعات ما يحصل داخله الخلايا اللي تبقى <تصفيق> الاوزمولار بتاعتها عالية او بتديش صوت من بره ميه بتديش صوت ميه وتلاقيها تحصل لها سوولنج بالميه كده يتكون خلايا <تصفيق> متلألئه مليئة بالميه شبه اللؤلؤ اللي وصفها واحد اسمه الفين فتمناها الفينج بيرلد بيرلد يعني, <تصفيق> يعني ايه يعني لؤلؤ خلاص يبقى ايه اللي حصل؟ هذه الخلايا كانت الاوزموتيك بتاعتها عاليه، ابتدت تشرب مية وبدات تبتدي تفول المزوده عملت لي ترانسبيرنت بيجل، بيجل متلاعب، طب بعد شويه يا جماعه الكاردي لما تتملى مية اكتر هيحصل ايه؟ ممكن تتفجر مش كده؟ ممكن تتفجر المكانات بقى ايه؟ تفتح هنا كده بقى. تبتدي تفتح طرف تفتح في الانتي تشامبر عشان حققيه الطبول فبنسميها سوب بابل ابييرنس خلاص؟ برضه مطرج على شكلها اللحمر اللي قدامك دي كلها كلها البيوبل طب في البيوبل لقيتها فقافية ماينة ولا بسماينة؟ لا البيضة دي من التصوير فيه هنا حاجات كده تحس نظرة نصريره في كده فسافيس كده أيها دي اللي بايتها اللي شفتها تاني اه أكيد ايه ما بعرف هذا روح. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ورجوهم وكريكم تاني اللي ينزل هنا كده وليزق ايه؟ <تصفيق> القايرس في Posterior ايه العلاج بقى؟ على حسب شكي الأفتر كترك لعنى افترض كترك النوع اللي انا هكتبه ده كلنا عارفينه هنا كده على شوية السل. اسمه ايه <تصفيق> فين اوفتر كاتك إيه الحل العام ده يا جماعه بيجي عندي من هنا ما هوش عارف عمل العملية وللاسف اتبقى له شويه فين اوفتر كاتك قدامك ايه الحل هعمل فين حاجه ولا اقراش هنردك على جهاز الليزر اوجه لك الليزر ينق علملك فتحه يقعد بالليزر خلاص اول سؤال هتساله في الامتحان نستخدم قلمه الليزر نستخدم الليزر اللي بيحرق ولا الليزر اللي بيقطع الليزر اللي بيقطع اسمه ياجل عمل تيبياج ليزر فتحت الكبسوله بنسميه ياج ليزر كابسولوتومي ياج ليزر كابسولوت يبقى هنعمل فتحه هنا باستخدام الليزر خلاص الليزر ده عباره عن شعاعين مكان ما يتقابلوا يعني تيجي كده نعمل له فوكس هنا الثاني نعمل له فوكس ونعمله قطع هنا طب الشعاع هو داخله هو لا الشعاع هو داخله جوه لا ليه مكان ما مكان ما يتقابله، مكان المركز، بس خلاص؟ هاجي بالليزر واعمل قطع هنا لو طمحت لها تميل القطع ده، ياجي ليزر ايه؟ كابسو بوتو طيب أتقالكو سؤال، لو الأفتر كتر شان تكتر دي كل ده أفتر كاتش مش هقدر أفتح كل الفتحة دي بالليزر لو أنا عملت كل دي بالليزر، هستخدم الليزر كامل جدا جدا تبصت عندي أنت تحرك، هستخدم قوة قوية جدا من الليزر ممكن يحصل دامج للعين، طب ايه الحل بكي. لما الكاترك يبقى سيك. او دينز أفتر كاترك. ايه الحل؟ ما نخش بالآلات بتاعيتها من هنا. فهي؟ نلاقي الأفتر كاترك تاب ورح قطعين فيه. نلتح ليه بالجراحة مجل ايه؟ باللايزر. بنسميها سيريكا بكا بسو ديكتو بيه. سيريكا بكا بسو ديكتو. امتا نلجع للسيريك؟ لو الأفتر كاترك تكام؟ سيك أفتر كاترك. طيب لا شيء اطر كاتركت اهو ومعاه ايه بقى كمان ايه زيادة؟ مع ايه دلوقتي السيوت انا لازم اقطع الاير هقطع الايرز كده وارجعهم بكام اهو رجع خد بالك احنا قطعنا في الاير وبعدين اقطع في مين اقطع في مين في الكبسول خلاص العيان بقى زي الفل الاشعه بتاعتي نهره زي الفل خد بالك انا اقطع في الكبسول وقطعت في الاير فبنسميها بنسميها كابسولو ايريديكتومي إيه متى نعمل كابسولو ايريديكتومي؟ إيه متى في الكابسولو وفي الايريس؟ لو في dense after cataract sick after cataract وين؟ نزيله ثاني خلاص ثاني، لما الأفتر cataract يبقى ثنة نفتحه بالإيه؟ بالليزر لما إيه؟ بقى thick نفتحه؟ سرجل أنا محتاجي سرجل سنة خين أو هلأ محتاج ليزر جامد جيد سنجيل أنا هيتطلع امرجي العين. يحرق العين. Ja nie mogę użyć laser że na A dlaczego nie ma lepszych katarzyc? ريجنت لسه حاططوش كاستيكيشن من تمير ريجنت خصوص كورتيكال لينث مثلا يعني في شويه كورتيكال لينث مثلا من الكورت... شوية فهمتهم هنا تاني يوم برصيت وطلعت من هنا وبدأ اتفتحهوا هنا فبتوقع اعمل ايه اقول له استنى لما يحصل في البروس واعمل لك ليزر لا انا ما انا عندي حل بسيط زي ما كنت اتكلم امبارح افتح الفتحه اللي انا فاتحها امبارح ثاني واجيب الاله بتاعتنا اللي هي عباره عن تو ويه متوسط بصبعين ويه متوسط بسرنجة وابتدي اشفط ده فيتشفت معي يعني ايه لما الأمسك الكاثرك يبقى لسه مباشر لما يبقى recent so I can remove it by <تصفيق> خلاص؟ لو دي خلاص؟ مباشر لسه لسه مباشر أخش أكمل تنظيف، دي تعتبر تكملة للإيه؟ بالعملية أكمل تنظيف، ويكان ليموف إيه في باستردام الزابد ويكامل أيضا أفتر كثرة؟ خصوا، على فكرة دي الطريقة اللي بنيت تحقيها بالليل أنا وسعت الديوك بتاع العيان، سايفين، لقيت هنا من بريل يبقى لو دا مشتشاكين من بريلنا، نسمون إيه؟ سن أفتر كثرة، إزاي بفتح بالليزر؟ في الليل دا؟ دا يجلقوا بالليل بروح اعملها جنبها 4 سم خلاص خصر على يمكن لو انا حبيت ازود ازود خلاص الليزر وبعدين انا الليزر بتاعي وبعدين لازم افتح عشان مين يعدي منها الضوء يا شباب بتيجي تسجل شد كده شد كده شد كده, كده تلاقي الفتحه بقت توت يعني بصوا انا سن اقصر كشف انا باجي كده خلاص القطع دي مش كفاية عشان الضوء يعدي مين اللي هيكمل من هنا, ومن هنا. كده ثامنه فاهمين يعني انا باجي بالليزر بعمل كده هنا, هنا بعض كده هيكمل بقى ويشد كده الدنيا هو ستركشن اوف ذا نيو خلاص اي سؤال كتر يا جماعه فقيه اللي بعدي <تصفح> لكن كده انت كبير انك كبير اكتب يا ليندي زي ما تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك قعدت اللينس لخ لخ يعني بص على اللنس كده اه سلاما برده هنا كده ده اللينس اللي انت حصل ايه اتلخ لما لمست اتلخ نسميها بنسميها لوكيشن اوف ذا لنس ده اول موضوع تعال ايه اللي يحصل بص على العين اللي جنبه ده مش عايز صوت بص على العين اللي جنبه مش اللينس اتلخ لخت بقى فاللنس وقعت من هنا دخلت فين في البيت ده اسمه ديت لوكيشن اوف ذا واضح من السبلاكسيشن ان الزينول كلها اتقطعت ولا بارشل في بارشي جزء اتقطع وجزء لسه سليم ما هو السبلاكسيشن أو ذا هو عباره عن ديسبليسمنت أو في, في ديوتو توتال أبسنج أو صح ولا لا ديو ايه بارشل ابسنس او بارشل تير اوف ذا زينول دي كده سؤال ممكن يجي هتحرك ايه كده ولا كدا؟ يمين ولا شمال؟ عشان اللي شمال، <تصفح> ناحية أنا يزن سليم سليم. السليم يعني أنا كتبت جرة إني بيت نوم. كتبت MCU قبل كده. <تصفح> <تصفح> the lens will move toward the anturn the newl صح؟ The lens هتتحرك. The lens will move toward the anturn the newl يعني هتتحرك على الناحية اللي لسه فيها إيه؟ سليم، يعني اللي نس كده. الزينيولز اللي بقية هتشد اللينس بحياتها اللينس والموف تورد الزينيولز ماشي كده؟ ايه اللي ممكن يقطع الزينيولز بقية؟ ايه اللي ممكن يقطع الزينيولز؟ ممكن يعني هو رولوت كده يعني ممكن السبب يكون كونجينيتال فيه سندروم، في أولاد كتير يا جماعة بيتولدوا باللينس كده زي المطرسان سيندروم عليك الى تحفظ بقى زي النّرم اسمه هوموسيتينيورية مهم هومو يوريا. <تصفيق> في اللي مشكلة في الميتابولزم أو اسمه هوموسستين ثت تجد حياة الى مش Sanern thym ci ground مثل من يوريا العيال يا جماعة اللي في في البور فيرفج عنده إيه؟ فيش. مفيش اي حاجه, أي حاجة معانيا مثلا خلاص؟ يبقى مارفن سندروم عارفين مارفن سندروم انا مش قبضي حتى معاهم تلاقي عيام طويل كده وروفايلة وصوافة طويلة كويس تلاقي مفاصلة بتتخلع يبقى عنده لاكس جوينت وبيموت بازري لانه عنده كاردياك انومالينت وعنده في العين بقى كل حاجة صاف لاكس فيشان ماشي كاتاركس ماشي جولكومة ماشي انفطال شبكي ماشي مايوضي عنده مليون حفز يا كمع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 اشهر يا جماعة كوز ديت على الزنيولز انتوا تخيلوا دايما المنظر اللخلقه ده يجي بعد حث على طول الموست كومون كوز هو ايه هو البلانت تو اكتر حاجه تقع الزنيولز هي الترول او ممكن الزنيولز دي تبقى افتر ديجنريشن مين نزل للزنيولز بتاعتهم بالديف فاكرين الهايبر ماتيور كاتراكت العينه اللي النت بتاعته بتخش كده قلنا الديجنريشن اللي في اللين ممكن يوصل لفين ديجنريشن انت بيقوله ممكن يوصل لفين للزنيول انا قلتها دي قبل كده في ناس بيحصل لهم في الزنيول اديني دي امثله انا كاتب مثال قبل كده النايبر ماتيور كاترا العيار اللي عنده اكبر ماتيور كاترا اللينز اللي يحصل فيها ديجنريشن وكمان الايه للزنيول العيار اللي عنده ايريدو سايكلايت ازاي واحد عنده انفلاميشن في الايريس وفي السلرري بودي اكيد الانفلاميشن اللي في السلرري بودي هيوصل لفين مين لجنبنا عدول؟ الانفلميشن يبسي دا ريودي هيوصل لمين؟ للزنيوز، ومتتقاطع كنتم يبقى العيان اللي عنده أيديه في ممكن للزنيوز تتقاطع العيان اللي عنده هاي ميوبيا العيان اللي عنده هاي ميوبيا بفارع يا جمعان إن شاء الله لما نبدو هنلاقي العيان طول ما هو عايش كل طول ما عايشه بتكبر، بتكبر، بتكبر، بتكبر، بتكبر يحصل على في, في العين ممكن تتقطع زنوك ممكن يكون غرائب مايوب العين عنده وعنده في عينيه كذلك الطفل عنده بوبصلنا كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده الولد كده كده لما الضغط جوعانيه دي كتير يعني عامله زي البالون تقعد تتمطط كده حتى عينك تكبر قوي تبقى عنده شبه عين الجاموسه او شبه عين الطور فبنسميها وسطره نفسك عمرك ترى كل ما عين الولد ده تكبر. تكبر تكبر تكبر كل ما يحصل ابل زنيول تتتشد ايه, إيه؟ تتقطع خلاص الموست كومون كوز اللي يخلي الزنيول تتقطع ايه يا جماعه ترو او ممكن الزنيول تذوب يعني فيها دي جيد ريشن تعان مثل بقى العيان ان اللينت بتاعته متلخلقها زي ده كده متلخلقها مش من ايه؟ طبعا رقم واحد او ايه السبب؟ رقم واحد ليه؟ يا مع بتشد مشدودة من هنا ومن هنا ايه؟ هاي لما من هنا زنيولز يتدي يحصل يجي لاين لسه يا جماعه بدات إيه؟ هي كان زمان تزيد لما قوتها ولا تبقى العين هيحصل له مايوبيا ديو في الكيرفشر اوف ذا لما اللينس تتعوج كان القرانيه اتعوجت لكن لما القرانيه او اللينس تتعوج اسمه مرض إيه ده الاستجماتيز يبقى اللي نتيجة الثلث أو الثلينت أي حاجة تعوجي اللينت يا جماعة شو الله أنا أنا ما نبتل أي حاجة تعوجي اللينت أو تعوجي الكوردية ده إسمه إيه؟ أستجماتي خلاص؟ طب الحفة إيه؟ بيك... أنا شاك لي أطرط حج الناس اللي بيتكلم وارا <تصفيق> الحفة إيه بقى تيها إيه؟ مارانيا طب الحفة إيه؟ نتيجة اللينت اللاخ اللي داخت بقى في جزء في عدسة بكده مفيش في عدسه الجزء اللي فيه عدسه قوته زبده وبقى حتى دي بقت ايه بقت مايوب الحته الثانيه دي تبقى هايبر متروب ليه مفيش هنا عدسه حتى دي بقت ضعيفه جدا خلاص قوتها قلت جدا في جزء في العين هيبقى مايوبيك وفي جزء هيبقى هايبر متروبك هسالكم سؤال مين الجزء المايوبيك ومين الجزء الهايبر متروبك بيقول لك الجزء المايوبيك هو الجزء الفيكي يعني ايه الجزء الجزء اللي فيه عدسه والجزء الهايبرمتروبيك هو الجزء الافيك يعني ايه الجزء الهايبرمتروبيك هو الجزء اللي ما فيهش فيه عدسه بنسميه افيك بورت خلاص طيب في حاجات ثانيه ممكن تاثر على الفيجن اللينس المتخلفكه دي كل ما العينين يحرك عينيه كل ما اللينس تخبط فيه. في مين الايريس تعمل كومبليكيشن زي ايرايس والايرايس يا جماعه بتطلع بروتين بتقفل مين لو العيان عنده إيرايت بيطلع من هنا بروتين بداخل الانجل وميجيله إيه, وميجي إيه؟ كم زي طبعاً على الفيتر العيان تيعمل في يقرأ طبعا أسألكم شوق بتابعة يعرف يعمل أكموديشن. إحنا عشان نعمل أكموديشن. بنعمل في دي؟ بنعمل relaxation في الزنيول. صح؟ لما نعمل ريلاكسيشن في الزيونيت يحصل ايه في باور اوف ذا مفيش دنيولز ايه عشان تبقى ريلاكسد اذا مفيش ايه مفيش اكل موديفيشن في حاجه اسمها انترفيرن وز اكوموديشن الزيونز نو اكوموديشن صاله حضرتك ليه ليه مفيش اكوموديشن دي تو روست و مين اللي روست الزيونز ولد ان الزيونز اصبحت توس يبقى في شويه حاجات تحصل على الفيجن محش ايوه ماشي انا اقولك عادتك... هتقول كده برميلتروبيا ال هيا برميلتروبيا هايبر هيا برميلتروبيا ايه هيا مايوبي هايبر هيا برميلتروبيا ايه هيا برميلتروبيا اي. ايه هيا ايه هيا برميلتروبيا ال هيا برميلتروبيا ايه هيا برميلتروبيا ايه هيا برميلتروبيا ايه يا مهشي يا مهشي من الألماني يا بالألماني بالألماني ما تشيو اللي جاي بقى مش تهدر تهدر تهدر تهدر هانش تجيب ايه تادي <خلق> طبعا اللي مثل هكلا تهدر طبعا ننضعوا ايديه ها يليد ماشي خلاص كده ننضعوا ايديه لأسباب كتير طيب العيان ده يشوف الدنيا كنين نشوف ديبلوبر ازاي بقى اتكلوا يشوف الدنيا اثنين بصوا ساعات اللخلقه تبقى جامده تخرج والرص بص العاد عنده لخلقه بس مش جامده يعني اللز دي من لخلقه حاجه بسيطه ده ما يوجد امتى لما اللز تبقى جامد بضغط ستيرج اوف في نص مين اجرب دالنس نص مين في نص في عالفه في جزء في فيش في عرفة. الجزء ده هيكون صورة والجزء ده هيكون صورة تانية ومنعيني نشوف إذا سؤال عشان يحصل ديبلوبيا. ايه شارت. لازم الـ edge of the يبقى كروس ففي امج يتكون بالثيكك بارت وفي اناثر امج يتكون بالإيه؟ بالثيكك بارت يبقى يا في عندي امج وفي امج يبقى مش كل عيان عنده لنس مثل هشوف هاشوف دبلوب يا جماعة لازم اللاخلاقة تبقى تفيد لدرجة ايه? لازم اللاخلاقة تبقى تفيد لدرجة من ال H و ابدال Lens يجي بنص من البيوت خلاف؟ تاني؟ دلوقتي هي العيان اللي عنده اللاخلاقة جامعة فاللنس اتعوجت جامعة لدرجة يجيبقى فيه جزء مفيش في لنس وفي جزء فيه ايه? لنس ده كمونسور وده كمونسور هاشوف ايه؟ دقيقة عنصرة دقيقة عنصرة بتشوف إيه بس كده شو تقول؟ <توفي> نعم. صراحة <توفي> ما أكلت الفيت. حلاس إيش إنت؟ إيش أنا يعني ايه يوني اوكل الدبلومي يعني بعدين أكلنا الدبلومي. لو انت عايز تعرفها استنى على خمسة وثلاثة أيام. هي في حاجة إني أكلت عارف ما بعدين وانا وأنا مللي تحلمه. مللي قاله مستنى الفيت. ما شو تقول؟ ولا ايه؟ لو انت عايز تاني. خلاص؟ عايز اقولها تاني ممكن اوضح ايه ما أو طيب أو... من هنا ثانيه الموجودة يبقى دبلوبيا زاهرة حتى ب إيه؟ بـ صح فبنسميها <تصفيق> UniOculus والتاني لو انا العين السليمة الديبلوبيا اختفت موجودة. فالديبلوبيا Manifest Even ما هي UniOculus Diplovia Diplovia Manifest يعني ظاهرة Even If the Normal Eye is حتى لو غطيت Normal Eye موجودة بوان عين طيب الثانية يوني اوكولار ديبلوزي عشان تفهمه أكثر نازم أشرح لكم مين؟ باين اوكولار ديبلوزي باين اوكولار ديبلوزي لها مثال مشهور أول حول لو واحد عنيسة ليه بقى المفروض نجي يبص على الشخص ده قدامه يجيب عندي بسنين كده الصورة هنا طوع على والصورة هنا طوع على الفوزية طيب لو العين دي يحويل له كده, كده ايه اللي هيحصل بص كده في صورة, صوره خارج صح في دي. في مزره الدبلوبيا ده ما ايه ما بتظهرش غير هي الباينوكولار دبلوبيا دي 1 التي تختفي لو انا غطيت عين من الاثنين يعني الدبلوبيا ما بتبانش غير بالعينين ما غير يبقى دي 1 is الدوبيا الباينوكولار تختفي لو انا غطيت عين من ناخد مثال للبينوكلا دوبيا ها مثال ايه؟ سكول عايزين نفحص العيان اللي اللينز بتاعته متخ لخخه يا جمع. عايزين نفحص العيان اللي اللينز بتاعه متخ لخخه يلا تعال شوف ايه ده ليه لما بتخ كده ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي بقى في جزء من الـanti-o-chamber normal وفيه جزء إيه؟ ها؟ بقى فيه جزء من الـanti-o-chamber وفيه بقى فيه جزء ديه مش كده؟ لأن الـ هينزل هنا مش هيداها حاجة تشيله يبقى الـanti o هتبقى irregular طب إيه رأيكم؟ الـ ده زمان كان الـ مين اللي كان يسنده؟ الليل. دلوقتي مفيش حاجة بتسنده لقد الـ iris يتراعش كده بتسميه إ نسميه تريمولاس ايريس خلاص اقول له اسم تاني ايريسو دونيسيس دونيسيس يعني تريمولاس خلاص يبقى الايريس ده مش لاقي حاجه تسنده فبيترعش نسميه تريمولاس ايريس طب تعال نشوف ممكن يا جماعه لو اللينز مش لاحلكه جامد اشوف مين لو اللينز مش لاحلكه جامد اشوف القدس طب اللينز دي سبته ولا هي كمان بتتحرك تحرك بنسميها تريمولا فلين او بنسميها ايريدو دونيس او فيكو اس بنسميها فيكو دونيس ساعات لما تيجي بصوا كده يا جماعة هنا دي احله ان دي حله فضلكس دي البيوبل ايدج بصوا دي كده ايه دي المفروض اللينز في الناقص دلوقتي احطها ايه طلعت لفوق لما اللينز تطلع لفوق بنسميها Sunrise خلاص طيب هنا بقى وضح. في حاجتين من اللي انا قلتهم I can see ذا ايه زائد ايه رايكم في جزء من البيوب الايه في جزء ايه في جزء في عدسه في جزء ايه مش في عدسه واللينز دي ليه بدات لفوق طب ايه رايكم في اللينز دي شايفين ده مين ده مين ده لأ ده العدس انلين خلاص ودي اللي بيديني مين ده ايه راك في النزل بتقولك فوق ولا نزله تحت؟ نزله jest بنسميها طن سته حاضر منظر